كبرت ك ل موسوعه ة تخرج من النابلسي لم للعلوم الاسلاميه ه اسماء ن ع الله ن الحسنى ن ل ه أيهم م أ ع م ل إنا ل ج ع ل و ن ما ع ل ي ه ا صعيدا أصحاب جرزا أم حسبت أن حسبت ل ك ك ه ف والرقيم ا ن ا من آياتنا ع ج ب ا ا إذ أوى ل ف ت ي ة إ ل ى ا ل ك ه ف ف ق ا ل و ا ر ب ن ا ت ن ا من ل د ن ك ر ح م ة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 وقال لهم انهم ي ح ل و ل ا ي أ ت و ن ع ل ي ح ب س ل ط ا ن ب ي ن ف م ن أ ظ ل م م ن ه م يحبونهم ا ل ه كذبا و إ ذ م ا ع ت ز ل ت م و ن ه م ا ن ه ي ع ب د و ن إ ل انهم ي ح ب و ن إلى الكهف ل ك ينشر م ربكم من رحمته و ي ه ي ئ ل ك م م ن أمركم م ر ف ق ا وترى ا ل ش م س إذا ط ل ع ت ت ز ا و ر عن ك ه ه ف م ذ ا ت ا ل ي ي م ن و إ ذ ا غربت تقرضوهم ذات ا ل ش م ا ل و ه م ف ي فجوة م ه موسوعه النابلسي ل ه للعلوم تجد له الاسلاميه م و س و ب ه م النابلسي للعلوم و ت ع ي ه م ل ل ي ت ن ه م ف ر ا ر ا و ل م منهم ل ت ر ع ب ا و ك ذ ل ك ب ع ث ن ا ه م ل ي ت س ا ا ء ل و ب ي ن ه م قال قائل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 ولا يشعرن بكم أ ح د ا إ ن إن ه م يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا أ ب د ا وكذلك أ ع ت ر ن ا عليهم ل ي ع ل م و ا وعد الله ح م و أ ن ا ل س ا ع ة لا ريب ي ف ه النابلسي إذ ي و أمرهم ه م بنيانا للعلوم ق الاسلاميه ل ذ ي ن ب و على م مسجدا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 و ذ شركه ر ب إ ا نسيت و ق ل ه س ى شركه دعويه غير ربحيه ث و ا ك م ذات ث م ئ ة سنين وازدادوا س ع ع ا قل الله ل أ مضمون ا ل ب ث ا له غ ي ا ل س م ا و ا ت والأرض و أبصر أ به س م ع م ا ل ع ي و ل م و ل ا س و م ه النابلسي و ما أوحي إليك ك ت ربك ا م للعلوم الاسلاميه م اسماء الله ع ا ل ح و ن و ج ه ى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 أعتذنا ا ل ل ل م ي ن نارا أحاط بهم س ا د ق ه ا و إ ن ي ي س ت غ ث ا يغاثوا ب م ا ك ل م ه س ي ش و ل و و ج ه بئس ا ل ش ر ا ل و م ا ل و ا س ل ا الصالحات إن يا لا نضيع أجر م ن أ ح س ن عملا أ و ل لهم ئ ك جنات ع د ن من تجري ت ت ح ه م ا ل أ ن ه ا ر ي ح ل و ن ف ي ه ا من أ س ا و ر م ن ذهب و ي ل ب س و ن ث ي ا ب ا خضرا م ن سندس و ي ه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 م ا نهرا و س و ل ه ثمر ا ل ن ا ح ب ه وهو ي ح ا و ل ا ل ع ز نفرا و د خ ل جنته و ه و ظ ا ل م ل ن ف س ه ق ا ل م ا أظن أن ت ب ي د ه ذ ه و م ا ا أظن ل س ا ع ة ق ا ئ م و ل ن ر ب ل أ ج د خ ي ر ا منها م ق ل ب ا ا ق ل له ص ا ع ل و ه و ي ح ا و ر أكثرت ه ب ا ل ذ ي خ ل ق ك من ت ر ا ب ث م من نقفة ثم شركه ن ا ل ل ه ربي ولا أ شركه دعويه غ ا ر ربحيه ذات ك قلت م ا ش ا ء الله ل ا قوة إلا بالله إن م و ن ي أ ن ا أ ق ل م ن ك م ا ل و و ل د ا ف ع س ى ب ي أن ل ل ع ر ا م ن جنتك و ي ر س ل ع ل ي ه ا حسبانا م ب ح ص ع ي د ا ز ل ق ا أو ي ص ب ح ماءها غورا ف ل ن ت س ت ط ي ع للعلوم ه ق أ ح ي ب ر ه فأصبح ي ق ل ب كفيه ع ل ى م ا أنفق ف ي ه ا وهي م ا و ي ة ع ل ى عروشها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 و م و س و ل ه ا ل ح ن ا ة ا ل د س ي ا كماء أ ن ز للعلوم ن ا ه م ا ء ف خ ت ل ق به ب ن ا ت ا ل أ فأصبح ر ض ه ا م ي ا وكان ا ح ل ل ه على كل شيء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 و ع ر ض و ا على ر ب ك ص ه ا ل ق د جئتمونا كما خلقناكم أول م ر ة بل زعمتم أن لن نجعل زعمتم أن ك م م و ع د ا و و ض ي ه غير ا ب فترى ا ل م ج ر م ي ن ا ج ت م م ا ف ي ه ويقولون يا ويلتنا يا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 ففسق عن أ موسوعه ر ربه أ ف ت ت خ ذ ن ذ ر ي أ النابلسي وهم للعلوم ك د الاسلاميه ا أ د ت ه م خلق اسماء ل الله ت و ا أ ر ض و الحسنى ق أ وما ك ن ت م ا ذ ا ل م ض ل ن ع ب د ويوم يقول نادوا شركاء ئ ي ا ل ذ دعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النار فظنوا أ ن ه م و موسوعه ا ن ا مصرفا و ل ق د ص ر ف ن ا في هذا ا ل ق ر س ي للعلوم ن من ا س مثل ا ن ا ل إ ن س ا ن أكثر س ل ا م ن ه اسماء أن ي ؤ ن و إذ ا ء ل ه ا ل ح د ن ى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 و ا ض ي ل ه الدكتور محمد ن أ ممن ذ راتب ب آ ي ر ه ف أ ع ر النابلسي ه ما قدمت يداه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 نسيت الحوت و م ا و س ا ن ي ه إ ل ا ا ل ش ي ا ن أن أذكره و ا ت خ ذ س ب ي ل ه ف ي ا ل ب ح ر ع ج ب ا ا ق ل ذلك م الاسلاميه ك ن ب ر اسماء الله ا ب ا د ن ا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 قال أ خ ر ق ت ه ا لتغرق أ ه ل ه ا لقد جئت شيئا إ م ر ا قال أ ل م أ ق ل إ ن ك لن تستطيع معي ص ب ر ا قال لا ت ؤ خ ذ ن ي بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي عسرا فانطلق حتى اذا لقي غلا من فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صدرا قال إن س م و س ك ع ن شيء ب ع د ه ا ف ل ا ت ص ا ح ب ن ي قد ب ل غ ت س ي للعلوم ف ط ق الاسلاميه أتيا ه قرية ت ط ع ا أ ه ه فأبوا ف أن ي ي ض ه ا فوجدا ف يريد أن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 موسوعه النابلسي للعلوم ذ إ الاسلاميه أ م اسماء الله الحسنى من م و ف ربه فيعذبه عذابا و أ موسوعه ا من آ م ل صالحا ل ف ج ز النابلسي ء ا ح س للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى كذلك و ق د أ ح ق ن ا بما ل د ي ه خ ب ر ا ثم أ ت ب ع سببا ب إذا حتى ل غ بين ا ل س د ي ن من دونهما وجد قوما ل ا يكادون يفقهون و ق ل ا ق ا ل و ا ي ا ذ ا ا ل ق ر ن ن إن ي يأجوج و م أ ج ج و مفسدون ف ي الأرض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 حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر ض عليه قطرا فما اسطاعوا أ ن ي ظ ه ر و ه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي ف إ ذ ا جاء وعد ربي جعله دكا و موسوعه ا ل ن ا ب ل م ي و م ئ ذ للعلوم الاسلاميه ك ن ف غطاء عن وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دونه اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخشرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أ ع م ا ل ه م فلا نقيم لهم يوم ا ل ق ي ا م ة وزنا